وإلهنا وإلهكم وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء النَّاسَ يؤمن به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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أننا أزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن فبِذٰلِكَ لَرَحْمَتُنَا وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسم للجاءهم العذاب ولا يأتي بغتة وهم لا يشعرون.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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واشعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سرّتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها لا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعطلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون